بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر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 على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعض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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فجذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين.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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأم، فسيقولون الله. فقل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالُ فَأَنَا تُصْرَفُونَ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 أَفَمَن يهدي إلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَيّ يُتَبَعُ أَمَّن أم لَا يهذِي إلَّا أَيّ يُهذَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أي يُفْتَرَى مِنْ دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولونَ افترى قل فَأَدُو بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْكَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأوِيلُهُ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ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 عذاب شديد بما كانوا يكفرون واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعل الله توكلت فاجمعوا امركم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضو الي ولا تنظرون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 124. أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا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 وَن وَخَدَا قبل قَبْل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِنِعْمَةٍ وَمِنْ وَصِيقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ ربك يقضي بينهم يوم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 Aimeen.